「あさひるはじめ」 وسال ايوب حينما ابتلي في مرضه فشخص ب له العلاج اركرك برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وسال امراه العزيز عندما راودت نفسها عن يوسف وغلقت الابواب وسال مريم العذراء حينما سالها زكريا انى لك هذا قالت ه وسال من عند الله إن الله الله يشاء يرزق بغير ح ب و س زكريا عليه السلام حينما دخلت عليه ا ل م ل ا ئ ك ة وهو قائم يصلي في المحراب و س ل داود عليه السلام الذي استغفر ربه وقر راكعا واناب و س ل حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن يوم الاحزاب يا ربي ما لي سواك إ ذ ا ما أ د ر ج ت في الكفن ي ومن أ ن ي س ي إ ذ ا ما أ ف ر د ت عن ح و ل ي ما لي سوى حسن ظني عند منقلبي فلا تلمني على المنكوس من عملي انا لي شفيع مشفع اذا ما جاء اللقاء غدا هو المشفع في جرني وفي زللي صلاه وسلاما على امام المرسلين الصادق الوعد الامين حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدر الكمال <تصفيق> الذي مدحه القائل فقال <تصفيق> والله ما طلعت ش م س ولا غ ر ب ة إ ل ا وحبك يا رسول الله مقرون بين ا ل ف ا س وما جلست بين قوم أ ح د ث ه م إ ل ا و أ ن ت حديثي بين ج ل ا ي وما شربت الماء من طما ومن عطش إ ل ا وجدت خيالا منك في الكاس فوالله ان قدر ل ي ا ب ت ي ن اتيتك سعيا على وجهي او مشيا على راسي ايها ا ل ا خ و ة المؤمنون في كل بقاع الارض و ح ي ي ك م بتحيه الاسلام والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ي ص ع د ن ي ان اسعد بحضراتكم عادل مؤادب العزم من أ س ر ة الموزعين بالقنوات ا ل ف ض ا ئ ي ة في هذه ا ل ع ي ل ة التي تقام ت ك ر ي م الضيف الكريم ع ل ي د ع ا ئ البغدادى الذي كان ضيف م ل ا ل ش و ا ل ع ا د ا ل ع ل ي ل ه على قيد ا ل ح ي ا ة فشاءت ارادة ربي أن ترد ربي ر ان ل ويسعدنا ح لنا لها و ع و د ا ل ج د الى اصله وهو و التراث س ان يكون معنا في هذه الليله قارئين جليلين من اعلام قراءه قارئيه الازع ا ل ل و النص ع ر وقارئة العربيه والعالم الاسلامي و القارئ م ي م ب ل ق ا ه ة ا ل ق ا ر ش م ح م و أبو الوطى د ا ل ص ع ي ك م ا أيضا شرفت ب ل ملكا ا ع ل القرآني ل م ا ي ر ل ق ا ر ش محمد ح سيقوس ن ا ل خ ا ا ر ل ا ر ا ل م ق ي ب م ح ا ف ظ ة ا ل ش ر ق ي ة أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ا ل م ب م ن و ن تقول ا ل س ي د ة ام اسماء رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا حينما سئلت عن حال ا ل ص ح ا ب ة حينما يستمعون الى ا ل ق ر آ ن الكريم فقالت تدمع ع ي و ن ه م وتقشعر أ ب ج افجانهم م ا التلاوة نعيش خير ديبنك القرآنية والتي مع عطرة مباركة تكون سوف ذ ه الليلة ع علم أعلام العربية والعالم التلاوة الإسلامي من جمهورية مست في وقال النزاع وزير الجن العربي والمقيم بالقاهره مع فضيله القارئ الشيخ محمود ابو الوفا الصعيد اسال الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضاراتكم خصم ا ل ا س ت م ن ا 「どうした مصدق لنا AHH、um. b m e Bob, bob, bob, bob, bob, b o That. Yeah. لعلبكم النجوم ملكا What? What? t h a n you、uh -huh. どうも What's <laughs> wrong? 不思議なことはな قالوا ب ل ا ب ر وهو اللطيف تسلى ر غطاني. اعصاه أنساه فكيف أنساك يا من تنساني. قالوا ف عن هذا الدين قلت بماذا كيف التسلي والاخشاء نيراني ان التسلي في مذهبنا ح ر ا ر فكيف ارضى ل ن ف س الكفر بعد ايماني شارب الخمر يفيق من سكرته وعاشق حب الاله يعيش العمر سكرانه وهكذا ا خ و ة الايمان والاسلام عشنا في رحاب هذه ا ل ت ل ا و ة ا ل ع س ر ا ل م ب ا ر ك ة والتي كانت خير د ي بدء في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل م ب ا ر ك ة أ م ا ا ل ت ل ا و ة فكانت لعلم من أ ع ل ا م ا ل ت ل ا و ة في ج م ه و ر ي ة ا ص ن ا ل ع ر ب ي ة والعالم الاسلامي و ق ا ر ا ل إ ز ا ح ه و ا ل ت ل ي ا ل ج ن العربي والمقيم بالقاهره فضيله القارئ محمود ابو ل الصعيم تتقدم الوفا ل القيادات الشعبية د ل ا ا ل ق القضاء ر المجاورة سادة المتشارين وكل من جاء والسادة وكل يقدم ع ز ا ا ئ ه للأسرة ل ر ك ي م ة اشكر ايضا باسمك استرادق المقام والاناره و ا ل ا ح ت ا ث ا ل ي ة لؤلؤا ب ل لؤ ا ر ا د ق ا ت محافظه ت ق ا ل ي ة احدى مخازي الحج محمد عبد العزيز بن عميد ش ا ك ر واجب ا ي ا ف ة المعلم والاستاذ ابراهيم الحربي بن عميد اخوه الايمان والاسلام ونحن في هذه ا ل ل ي ل ة التي تقام تكريما لراى حلنا الكريم الذي ودع الدنيا أ ق ف عند قول الله تعالى إ ن الله سالق الحق فسبحان من أ م ر ض وداوى و ط ب وكره و أ ب غ ض و أ ح ب خلق ا ل إ ن س ا ن فبث فيه من روحه ف م ج ي على ا ل أ ر ض فدبس فالعجب كل العجب لقلب يجحد عطاء ا ل ل ه ف هذه ح ي ا ه والله يقول ولقد جئتمونا ف ر ا د ا كما خلقناكم اول م ر ة هذه ط ب ي ع ة ا ل ح ي ا ة جئت الى الدنيا حافيا عاريا لا بد وان تعود الى ربك ايضا حافيا عاريا تترك كل ما تملك وراء ظ ه ر ه هذه ح ي ا ة الانسان